الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا اله الا الله إله إلا الله, <تصفيق> <تصفيق> الصفوفكم الصفوفكم الخلل <تصفيق> الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 「そして私た ا は」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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أ ن يبلغ م ح ل ة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم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 ا ل م س ج د الحرام ان شاء الله آ م ن ي ن محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 موسوعه ا ل ن ا ب ل ن ي للعلوم ا ل ا س ل ا م د ه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 「あ ي ん」「المغضوب عليهم و は ال ا いもはやいも ن やいもはや ل もはや ل も ل やいも ه やいもはやいもはやい